ان فراء ايتقاد تخذ الى نحو هاو و اظل له ما على بي و كن سمع وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ذِشَاوْتًا فَمَنْ يَنْبِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْدِينَا إِلَّا التَّهْدِ وَإِذْ بَعَثْنَا مِن كُلِّ قَرْيَةٍ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ only <sweak> لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وان كل أ جية Ha fa kitan bunay u pwa liku dil ha ko menti Da ni kanu آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا كنت All cool.